السلام عليك سيدي ومولايا يا أبا عبد الله السلام على المغسل بالدماء السلام على المجدل بالعراء يا عبرة المؤمنين ويا سلوة الفاقدين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبال أئمةها سفينة النجاة وعين الحياة ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلا قف وصلت لروضة الزهرائي ودع قبر أم الليلة قف إن وصلت لروضة الزهراء واخضاع بحضرة كعبة الأرزاء شي تسوي إذا وصلت واسكب دموعك حسرتان وتلهفان وأذي الحشاك بمقلتين حمرائي واندب رزايا التي صبت على قلب النبي بلوعة وبكاء واذكار بموقفك الحسين وقد أتى قبر البتوله في امان لقائي فتدزا حمد تلك الهموم بقلبه وعليه سد الجور كل فظائع فهوى على القبر المشرف فهوى على القبر المشرف يشتكي ما قد يلاقي من عظيم بلائي وبطيب روضتها يمرغ خده وحشاه يزفر من شجل إشجاء أمه يا زهراء ام الله ها انا عن جوارك مبعدا وعلى اذايا يتكلت اعدائي ام يا هل أعنوه لجيش أميتي وأنا الحسين أين سلالة العليا مو بس هاي وانتك ها؟ اماي يا هو انباء النبي وصلوا عند الممايا وياات بأفجع الانباء اماه في عيني صحائف مصراعي في كربلاء يا او حيرتي هو ان لنا بعر كربلا حشراين قواد من الشهداء يا زهرا واضل ما بين الكتائب مفردا حيران بين أحبتي وخبائي وأخر من مهري بسهم منية وأخر من ظهري من مهري بسهم منية متنشبا بالسم في اسمح لي ويحزن حري من قفاعي ويحزن حري من قفاعي ولم أذوق ماء وتخضب شيبتي بدمائي ها وياي احنا على قبر الزهراء ها مشتاق قبل ارحل يا زكي تحفظها مشتاق اشوفك قبل ارحل يا زجياء أقسم عليك بظلع شيك رديه يوم مثل حالي أبد ما صار أي حال من طيبة وعندي حرام واطفال يال واشوف بين في سمى الأهوال لإهلال ليه تجتشوف إهلال ذبح بها المس واقف على قبري تهمي واقف وياه تعبان من جور الدهر ما غفيت عيناي تعبان من جور الدهر ما غفيت عيناي بلح ظنيني من قبل تذبحني عداي أنا العزيز وجارتي الدنيا حد ا حسين ما شب طريق الماضي اي يوم بمان الله يا مكسوره القلب والله احس روحي تنازع مني انزاع وين المدينة وين أرض الغاض طليع وعندي جفاطمة بنتي وديعة ما نقدر ناخذ هويانا يا زهرة طليع وعندك فاطمة بنتي يلا مثل ما تعودني ها طالع وعندك فاطمة بنتي وديع فوق المرض ما تحتمل ضيم وفجيع مكسور خاطرها وحالة فضي هي أهوى علي الموت من تنظر إلي يوم الحسين ما زلزل أركاني وفتني بدرب المني بالذبح جدي وعدني فرقات ولا فرقات قبل الشمر يا يم ذبحني اي والله فرقات فرقات يا يم يا من قبل الشمر ولا ذبحني آه يا حسين الامر والمرجع لله ولا حول ولا قوه الا ان في حبك ان في عشقك ان في الذوبان بك لا والله لا تطلب المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي فدعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنه بقلبي آه قلبك في بداية المجلس راح إلى المدينة والحسين يودع قبر أمه الزهراء قبر فاطمة المظلوم والمعفى قبرها مكسورة الظلع والطومة العين ها؟ ولما ودع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ودع قبر الزعراء ودع قبر الحسن إيجه وإذا به ينظر إلى أخته الحوراء زينب وأقف شو الحسين غرورق بين دموع بعيني شو عبد الله قال عزمنا على الراحتي البيت قال العباس روح الى اختك خليها تشوفك هناك روح الى زينب رفع راس وندأ يا صاحب الباس قوم بساعة طلعختك يا عباس ايه والله قوم بساعة طلعختك يا عباس خل نضعا قبل ما تسمع النقص وعلينا يا ابن أبو الخلاق تلتام جاء العباس إلى بيت زينب طرق الباب من الطارق قال خادمك العباس فتحت له الباب ضمته إلى صدرها صاحت يا هلب جيتك يا عباس يا نور العين يا تاجي على الراس يا خوي أنت الدرع والعلم والطاس وشوف النكب جيتك هاي مهتم نادى وعلي جرت عينه نريد السفر يختم من المدينة أخونا أهل العراق مكاتبين أولئهم على السفر اليوم عزم صاحت يا ضو عيوني ودليلي يا ابو فاضل يا اخويا اقعد احكي لي شو عدها زينب يا امنا ردت طلعوا وياكم كفيلي ويبار محمل وبيهايت وزام دق ايد على الصدر وصاح يا قوم ابشمت وطلعي يا انا خييت لفديلت رقبتي من يدناك وبتشف المحتم يومي الذي راعش انوايش يدل راح طاب لا عيد ذاب من عباس راعل قال لي هيا ونات قومي نروح قالت يا اخو يا محملي يا هلذي صوتك صوتك ها صوتك قالي لعنك بشري انا الذي قالت لني اعمني وكفو بوجود كل ممشي كل ساعة عباسي ونزيل محميل الحق سواد الليل حسين ونعشداي شنو ينزل متى اعرض الذل واليسر وطنات على العزويل يلا وياي رأيتك يا عباشت يوم اطلعت من كربلة يوم ايت يلا ولي اعذل الناق زجر وليح وسايق خوات وليح وإيلي, وإيلي شد الحسين المحامل وودع الأهل والأحباء وإذا بالعليلة فاطمة تتعلق بأذياله أبا حسين كل سنة الليلة انخصصها للعليلة باب الحوائج إلى الله يتقول له أبا خذني معك قال لها أنت على لا, لا طاقة لك على السفو قالت لها إذن دع عندي أخي الرضيع قال لها كيف تفارقه أمه أمها تقدر على فراغ ولدها قالت لها أبا عبد الله إذن لي أودع أخي الرضيع جابوا لها الرضيع بس جعدها الرضيع أخذ إيديه شبك على رقبة أخته العليلة آ صاروا كل ما اجوا ياخذوا من عند العليله ما يقبل الرضيع فك ايده في يوم الرحيل حسين نزل عن صحوه وتحصان يا يا رباب اللزوم عبد الله يجي وراحت لعند اختصيح أمه يا ظو عيوني شي تقولي لأمه يا عبد الله تعالي وياك أسلك وتسليني ما أقدر على فرقاك يا ابني الفرقة تشويني سماع عبد الله صوت ما رفض عبد الله حظن ما وظلت عند حيران بعد من يروح إلى الحسين من يروح إلى الحسين زينب صلوات الله عليها زينب تعلت لتصيف يا مهجات مهجتي وحشاء أن العمّة يروحي وين راحت ضحكتك وين مثل أمّاك أني ربيت يا ابني لونسي تربا رادت تحمل العمّة وظلت طفل بمكان إجت تخت الحبيبة تصيح يا عبد الله أني سكنه تعال بحضني مثل ويال أسكت منك الونا وتعال الروح للمظلوم نخفف كل حزن عنه عبد الله مرد جواب وردت عنه حزنان اسمح لي على هالمقطع من يجي والله من شاف الى اخبى الحال اكبر نزل على المهرى وقسم على الطفين بالمختار والكرار والزهراء بعد وبالمحسنين وبالرفسة وبالعصرة ايدي صمت عبد الله والعلاه من موقف حيران لذا العباس من مهرى يريد المشكلة يحلها يقول لا يعني ما حد يقدر يقنعها بعد عباس راح حسيين متوجه له عند قرب ثغره الطاهي وهمس له الطفل في إذنه كلمة واحدة وهدي الطفل رقبة أختها شو قال له؟ يقل له يا عمك المحسين ينطرك يا ابن بالجنة ونابي ونابي ونابي يا ابو يا ما في الا هي بوحدها يا ابو يا بيتكم خالي ونابي ينابي نصد عليك ونابي بويا خذ الطفل من عندي وناديه بل كديس ادخلتكم علي ما أذل اليتيم حين ينادي بأخيه فلا يراه مجيبا والله نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تعجل فرج وليك القائم المنتظر والعدل المؤمل اللهم أجل فرج وسائل مخرج وأوسع منهج وسلك بنا محجة يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر هو أقرب من ذلك اجعلهم تحت نظري وليك الأعظم حفهم ببركاته ولطفه ودعائه يا أرحم الراحمين اللهم من على لمرض المؤمنين والمؤمناء للشفاء والعافية سيم المنظورين أو من بالدعاء اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين المسببون لهذا المجلس اللهم تقبل عملهم وأوسع في أرزاقهم واقضي حوائجهم وارحم موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين للجميع نهدي ثواب سورة الفاتح مع الصلاة